ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنسل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب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 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم نوق وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينفر هؤلاء إلا صيحة واحدة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 قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكو بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجة ولي نعجة واحده فقال أكف وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء إلى يبغى بعضهم لا بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلهم ما هم وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخور راكعا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 فَذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَنْ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمبسدين في الأرض أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمبسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا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 يَارِدُونَ وَشَرَابًا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ يَدَكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَادِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَادِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ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 هذا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرًّا مَّؤَابَ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَبِيبٌ وغساق واخرون شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالنا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 اتخذناهم سخريا أم زاقت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إلهٍ إلَّا الله وما مِن إلهٍ إلَّا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفور. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفور. قل هو نبي عظيم أنتم عنه معرضون.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 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قال فبعزتك لا أبوي منهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول قال فالحق والحق أقول لأم لا أن جهنم منك ومن ما من تبعك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجله وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم أن بدأوا بعد حين